الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور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 وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقاً وَهِيَ تَفُورُ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 قالوا بلا قد جاء انا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير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 بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او جهرو به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وكلوا من, وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم ممن في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير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 إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ دَّصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَعُوشُ رُكُمٌ مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَم ان هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل تجوف في عتوه ونفور افمن يمشي متكبا على وجهه اهدا ام من يمشي سويا أَمَّن أم يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ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 يُجيرُ الكافرين فَمَن يُجيرُ الكافرين من عَذابٍ أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليهِ توكلنا فستعلمون من هو في ضلالٍ